أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان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 رؤوف الرحيم ربنا إنك رؤوف الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا ربنا إنك رؤوف رحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان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 إِنَّكَ رَاعُوفُ الرَّحِيمِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّةَ الَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَاعُوفُ الرَّحِيمِ يقولون, يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنون ربنا إنك رؤوف الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً ربنا إنك رؤوف الرحيم ربنا إنك رؤوف الرحيم ربنا إنك رؤ الرحيم ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا يا رؤوف الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا رَبَّنَغْفِرْ لَنَا وَلِاخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم ربنا إنك رؤوف الرحيم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 تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُفٌ رَّحِيمٌ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُوا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 رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ Rabbana, innaka rauf al Rabbana, innaka rauf al الذين نجاوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا لل تجعل في قلوبنا غل اللذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم ربنا إنك رؤوف الرحيم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 فَتَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَأُوفٌ رَّحِيمٌ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُوا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 ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون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 رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا ربنا إنك رؤوف الرحيم ربنا إنك رؤوف الرحيم ولا تجعل في قلوبنا غل للذين رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُفُ الرَّحِيمِ رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُفُ الرَّحِيمِ الذين نجوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا وتجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إنك رؤوف رحيم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 ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون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 ربنا إنك رأف الرحيين والذين جاءوا من بعدهم يقولون يقولون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 رؤوف الرحيم ربنا إنك رؤوف رحيم ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا Al-Fatihah لنا ولإخواننا الذين سبقوا سبق والَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ يقولون رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا سبق سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوب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 فَتَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَأُوفٌ رَّحِيمٌ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ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 <تضحك> ربنا إنك رؤوف الرحيم ربنا إنك رؤوف الرحيم ولا تجعل في قلوبنا غير الذي الذين ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إنك رؤوف رحيم الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا تجعل في قلوبنا غل اللذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم ربنا إنك رؤوف الرحيم رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَتَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَأُوفٌ رَحِيمٌ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ ونغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا <ريك> <fi> رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ وال... سبقونا بالإيمان ولا تجعلوا the جعل في Sebab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 ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون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 ولا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا وربنا إن كرّوا ف الرحيم ولا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا ربنا إنك رأوا فرحين، والذين جاءوا من بعدهم يقولون يقولون.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 لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إنك رؤ الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا رؤوف الرحيم ربنا إنك رؤوف الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقوا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 ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون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 سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجَعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رب ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إنك رؤوف رحيم ولا تجعل في قلوبنا غللاً لل Rabbana, innaka rauf al Rabbana, innaka rauf al والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا غفر لنا ربنا غفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل فَتَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُفٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُفٌ رَّحِيمٌ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 وَتَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَأُوفٌ رَّحِيمٌ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُوا نغفل لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم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 رؤوف الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلّا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا اجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إنك رؤوف رحيم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 ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ولا تجعل في قلوبنا الرحيم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقوا تبقى <تصفيق> ربنا رؤوف الرحيم ربنا إنك رؤوف الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا رؤوف الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان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 رؤوف رحيم ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم والذين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 Rabbana, innaka rauf al Rabbana, innaka rauf al اغفر لنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم ربنا إنك رؤوف الرحيم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 ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ولا تجعل في قلوبنا غلاً ربنا إنك رؤوف الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون يقولون ربنا اغفر لنا لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم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 ربنا إنك رؤوف الرحيم ربنا إنك رؤوف الرحيم ولا تجعل في قلوبنا غللاً لل رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا غفر لنا ربنا غفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إنك رؤوف رحيم رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا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 ربنا إنك رأف الرّاحين والذين جاءوا من بعدهم يقولون يقولون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 ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إنك رؤوف الرحيم لا تَجْعَل فِي قُلُوبِنَا غِلاَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ رَبَّنَا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 وَتَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَأُوفٌ رَّحِيمٌ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُوا نغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا كَرَاءُ الرَّحِيمِ وَالَّذِينَ نَجَوْا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ يَقُولُونَ رَبَّنَ اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْ ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا وإخواننا فَسَبَقُوْنَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجَعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ رَبَّنَا الرحيم ربنا إنك رؤوف الرحيم ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا Rauf al-Rahim, Innaka rauf قُلُ رَبَّنَ اغْفِرْ لَنَا رَبَّنَ اغْفِرْ لَنَا وَلِاخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إنك رؤوف رحيم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 وَتَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَأُوفٌ رَّحِيمٌ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُوا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 رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ يَقُولُونَ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 رحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلق ربنا إنك رؤوف الرحيم ربنا إنك رؤوف الرحيم ولا تجعل في قلوب سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ولا تجعل في قلوبنا الرحيم. ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقوا وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُفٌ رَّحِيمٌ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيمَانِ ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا رب رؤوف الرحيم، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم.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 رؤوف الرحيم ربنا إنك رؤوف الرحيم ربنا إنك رؤوف الرحيم لا تَجْعَل فِي قُلُوبِنَا غِلاً لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا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 وَتَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤْفٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤْفٌ رَّحِيمٌ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 ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون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 ربنا إنك رأف الرحيين والذين جاءوا من بعدهم يقولون يقولون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 ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إنك رؤوف رحيم ولا تجعل في قلوبنا غللاً لل Rabbana inna ka raufur rahim Rabbana inna ka raufur rahim قولون ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا وَاجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُفٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُفٌ رَّحِيمٌ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 ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولوا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 ربنا إنك رؤوف الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون يقولون ربنا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 رؤوف رحيم ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إنك رؤوف رحيم لا تَجْعَل فِي قُلُوبِنَا غِلاَ لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا كرءوف الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا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 تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إنك رؤوف رحيم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 وَتَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَأُوفٌ رَّحِيمٌ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ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 رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُفٌ رَّحِيلٌ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ يقولون رَبَّنَ اغْفِرْ لَنَا إخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم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 رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ ربنا آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم ربنا إنك رؤوف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 لا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم ربنا إنك رؤوف الرحيم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 ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا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 غِلَّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا كَرؤُفُ الرَّحِيمِ وَالَّذِينَ نَجَوْا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ يَقُولُونَ رَبَّنَ اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْ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 رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجَعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رب رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ